كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء أه الله خير أم ما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيم عليم صدق الله العظيم فهادينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وحد جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الداعي الكبير فضيلة أشخصي الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا مفاضل مرحبا جيدا مرحبا الصفوة مازالت مسيرتنا ورحلتنا مستمرة مع سيدنا يوسف لكن بعد أن قضينا معه وقتا طويلا في المحن المثالية المتثالية والشديدة نأتي إلى المنح طبعًا. لكن هل رققت المحنو بعضها بعضا مع سيدنا يوسف والله يعني يعني يأتي زمان على الأمة يرقق المصائب بعضها بعض. تأتي المصيبة فيقول العبد هذه مهلكتي فتمر ثم تأتي المصيبة أشد منها فيقول العبد منا هذه هذه ثم تمر وتنسيد الأيام سبحان الله ويعطي الفرج والعبد عندما توكل على الله حق التوكل يجعل له بعد عسر يسر بس خليك على الطريق لا. قالوا يا حسن يا بصري سبقنا القوم على خيل دهم يعني خوييل قويه و بتاع يعني ما شاء الله ونحن على حمر معقره يعني احنا عملنا تعبانه بالنسبه للصحابه المعركه كانوا اعمالهم كان تركب الخيول المطحمه اللي بسرعه وإحنا قاعدة حبر معقرة يعني نمشي في الخير خطوتين ون... ونرجع خطوتين قال دمتم على الطريق فسوف تصلونا إن شاء الله ولكن مش يعني إيه كما قلنا إننا ساكن السماء السابعة غير ساكن السماء الرابعة المهم كله من سكان السماء تساء الله هي. ف... فقضية المحن يرقق بعضها بعضا و... مع كيدنا وفي... يوسف كانت هكذا وفيه ناس وفيه ناس تسقلها المحن زي ااا يعني أكثر نعم زي قضية ال ال ال الذهب لا يكون ذهبا إبريزا يعني عيار 24 تراب لا بد من الفوت نعم فوت على النار دخل الأتون الفور وبعدين صهر الحرارة يعني صهرتها يخرج من الناحية الثانية نحصل على الذهب الخالص من الذهب الخ بب بب بالخبث أو الزيادات أو المعادن الخفيفة يبقى الذهب هكذا العبد يدخل نار الابتلاء ونار المحنه ونيران الامتحانات ونيران المصائب يقوم من الناحيه الثانية مؤمن مخلص مخلص مخلص, مخلص من, من ايه مم. من كل الادراء متأتي المصائب ف يعني ما شاء الله اتعار الصالحين لكن الله عز وجل عشان يلون كما لون لنا العبادات لون لنا احوال الدنيا نعم يعني خلي مرة اصلي نفسي، اصلي فرق اتصدق على مسكين امسح راس يتيم اعين انسان افتح باب خير يخلي لي شهر رمضان يخلي لي على السنن ايه يخلي اسم الله زكاه حد، الوان العباد لكي لا يمل للعبد في الحياه الدنيا يجعل لي هذا امتحان مره شده مره ضيق مره ويا رب ماذا أصنع العبد خلاص إن... إن... يا رب ان ابتلغتني صدفت وان رزقتني شكرت وان امرتني اطاعت يبقى لك إن... هذا انسان يعني عبد رباني هذا العبد الرباني كان واضح جدا في سيدنا يوسف كما نحن نسرد هذه المحن في القران راح لنا معها محنة, محنه تلو محنه تلو محنه بس في نقطه مهمه انا او انت او المشاهدين لابد ونحن نستمع ونقرا سيدنا يوسف نضع انفسنا مكانه دايما يعني يعني يقول المتنبي لا تعذر المشتاقه في اشواقه حتى يكون شاك في احشائي صحيح يعني لما تجد واحدة مثلا بتفكي على ميت لها لا تعب عليها عذورها يعني ضع نفسك ما كناه قرعة ولدها فلذلك بدها زوجها اللي كان واخد دلو منها ف يعني من جرب الكي لا ينسى ما واجه ومن يرد ثم لا يشقى كمن شرب لما مش بوق اللي شرب تقطعت عماء واللي مش شربش وباي وده عز ما خلنا ننظر ورايكم نضع كمن سمع فقضيت أن أضع نفسي ما كان صاحب المحنه وديها طب انا لو اب يعقوب انا ما كان يعقوب ابني حدث في ايه اعترفنا هو انت ابنك اتاخر في المدرسه الساعة. ساعه دماغك يروح ويجي وقد يطير عقلك الا اذا تسبت الام بنتها تغيب ربع ساعه سبحان الله هذه الاسر قلنا انها عاده كبيره للللفته او لامتحاناتها عالم كبير نعم. نعم نعم نعم ف يعني هني ألانا ونحن ندخل على المنح إن شاء الله بإذن الله نرى المنح بعد المحرج يا رب رب ونص أبلغت فرق وط المنح في يا هذه يا الأيام لا رب علالة تكون سعد إجابة إن, إن لم نكن أهل لرحمته فرحمة أهل أنتصلا إليك ونعم بالله ما نام على الحوار مع الله تبارك وتعالى تام شادينا الكرام حسين العزيز مع المنح التي توالت على سني يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بعد المحن التي عاشها تدور حلقتنا في هذا البرنامج في صفوة الصفوة مع الدعالي السامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكافي فاصل ونتابع كونوا معنا صفوة الصفوة شهدينينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم حضرتكم مرة أخرى في صفة الصفة ومعنا نرحب المرحب الكريم الكريمة الدعاء الاشتراك الكبير فضالة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر أمر عبدالكيس مرحبا مستمعين مرحبا هل أفضحوا فرا إذا قلت للمشاهدين المستمعين ما دارا من حوار بيني وبين فضلاتكم فضلات الفاصل يعني نحن خياتنا ليس هتعصرها فشأل <تصفيق> يعني فضلتك بمجرد الفاصل واغراراقت عينك بالدموع نعم فلما مع قصة ما ما قصة سيد يوسف تحديدا هذا ما ما ما زادوا عند الأمل أن يفك كرب الأمة كما فك كرب يوسف أنا لا أتكلم عن نفسه أتكلم عن قضية أمة قضية أمة قضية أمة يعني أمة ب نوران كتاب وسنة والطريق واضح ومرسوم والرسول يا تركتكم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزور عنها إلا هال إذا المحج بها الطريق الواضح نعم طب بعد الطريق الواضح إحنا بنعمل إيه يعني يعني السؤال هل نقول نحن شرفنا ديننا هذا السؤال أنا عايز كل مشاهد ومشاهدة ومستمع ومستمعية فألنا نفسه هل أنا شرفت ديني وأنا عيشت طول حياتي هل هل, هل هل نستطيع أن نشرف ديننا لا لا يبى تصل نستطيع. نستطيع, نستطيع, نستطيع, نستطيع أن صغير أن صغير أن لا لا لا هو إحنا ديننا شرفنا ديننا شرفنا أما نحن هل فلشرفنا نحن ديننا بس كيف نشرف ديننا؟ يعني أن أن أن أن تظهر أثر النعمة علينا نعمة الإسلام هي أكبر نعمة أما أن يقضي الزوج حياته كمدا أو الزوجة حياتها يعني ولعيب الله إساءة. أو العكس أو الأبناء مع الأب أو الجار مع جار أو العم مع أبناء أخي ونتصارع يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف حدث لهم إذلال في الآخر الزملة ومهانة واحنا الزملة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بوعدين عن كتاب الله فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا فذة أمت يوم يتذلالوا يتسولوا وربنا عزيوا ويستجدوا ويستجد. وهو ينظر إليهم ولكن هو لا يحصل النقف عليها بعد نا نا لبعضهم عن المنهج هلا طبعا, طبعا, طبعا يدهم صارت شفنه يا أيها العزيز طبعا, طبعا, طبعا, طبعا إن الله قالت امراه العزيز يقال في كتب التفسير لما تولى يوسف قال سبحانه الذي اعز الذليل بطاعته وأذل الملوك بمعصيته سبحان الذي أعزل الغليل بطاعته ها لما لما إنسان يطيع الله لو كان يعني همل في الحياة هو يصبح ب همل. صحيح. بمنزله. عاد عاد عاد عاد يبيع لكن لكن لكن بطاعته لله بوائه الله إيه. عزيز. عزيز صار عزيزًا. صحيح. ها لأنه أذل نفسه لله. الله. ابن القيم هذا رجل عزيز. يوديء. طرقت الأبواب على الله كي أدخل فوجدت عليها قريضا بزدحان إلا باب الذل له سبحانه وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه فوجدت أقرب الأبواب إلى الله يا الله باب الذل تذل أن يتشعر أنك عبد له و وتستشعر يعني لابد من تطبيق دينه. <تصفيق> نعم. تفضل. بارك الله فيكم. جارب. يعني سامحني ما كان بودي أن. الحمد لله. بارك الله فيك. عز وعلينا. لكن. الحمد لله. عزانا في خدمة الأمة. يا, يا, رب يا, رب يا, رب يا رب يعني عاده الله لا. من تيهها. يا رب. وعادت إلى جدة الصابن. نحن يجب هذه الأيام أن تشتغل الدعاء الخالص اللي ما بيننا من مشاكل. ل النفوس شرح الصدور واحد عنده قضية مع كمان مع أخوه ينسحب يعني أخوه لو أخذ منك يا أخي أخذ يا أخي أخذ في إيه أخذ من حطام الدنيا إيه إذا يخذ بكر رجل الما يبقي كم أخذ عندنا فأخذ كل متاعنا فالحمد لله لما يدخل الى قلب خلصت الحسنات فاسرق منه الإيمان إيه يعني متع منضدة وتيجي مال عارية مسترجعة اثاث هياخد ايه عن اخوك انسح بي اخ وبارك الله فيك يا شيخ. روح يا ابن ربنا يبارك لك. يعني ابن مسعود لما سرق. قال له اللهم ان كان الذي سرق نقودي محتاجا اليها. فبارك له يا رب فيها. وان كان غير محتاجا اليها. فاجعله اخر ذنب يرتكبه في حقي يا رب العالمين. هذه قلوب صفت. الله. عايزين هذه الخلوقة. بص فايده ايه انا اروح الترويح وابقي وراء الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف وشك عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ ايه النتيجه ايه هذه نقره وتلك لا لا ده احنا منافقين يا ابني يبقى احنا جوه شيء ها من رأى رأى الله به ومن سمع لابد نكون اهل صدق لابد من الصدق اه طبعا سبحان الله نعم ربنا يرضى علينا الله يرضى علينا نجلس مع الله يبنى. المنح المنح لا ترسم البسمه على شفه فضيله الطالب الله السرك ربنا راح وقص عليه القصص واول الرؤيا وقال سالهما ما بال النسوه وماذا قال الملك قال الأول قال اتوني به لما اول الرؤيا قال ائتوني به الاول تمام وبعدين ائتوني به استخلصوا لنفسه لماذا؟ لأن كبر حب يوسف عند الرجل، ولأن الصدق يعني شوف يعني يقول العلماء يقولون ما من أحبوا من اتقى الله احبه الناس ولو كرهه، طيب؟ رغم عن عنهم يدخل الحب غربة لا ده ده نور سبحان الله نور نور سبحان حتى من البعيد يقول لك يا أخي والله يا أخي عجيب الشباب الصالح والله واكتشف نور يا أخي سبحان الله بس إنه متصل فيه بالسياق راجعون نور على آه. يعني سبحان الله هو من الميديا الإعلامية أثرت عليه وصفهم بهذا الوصف لكن حقيقة العمل في قلبه وفي فترة سريمة إذا كانت يعني ما زال في فترة <تصفيق> آه فسليم فنظر إلى إنه لك منيد لأنه راسب عنه رغم عنه يحبه بأمر إلهي الله يرضى عليه ما هاجدناش فانشقنا فتأتوني به الصخرة وقال أن أول يوسف ما دخل على على على الملك ملك. على الملك من هيبته من هيبه يوسف والنور الذي عليه قام الملك من سريره سبحان الله فانحنى امام يوسف فهو عز هو اعز الدين فعزه ورد الدين صح شفت زرع ايه شجره الإيه الخوف من الله فخوف وجعله مهاب الطلع واجلسه بجواره بعد ما انحرم اعتقد ان كتب تفسيس سجد له وهو خريج السجن لا أصلاً هو مش خريج سجن ما احنا من ممكن أضحك عليك في كل ده لكن حقائق الامور لا تختلف تبقى حقائق بمعنى بمعنى هم لفقوا له تهمه ايه ان نشهر بسيدته امراه العزيز خلاص وارقوه في السجن لكن حقاكم ماذا تقول العكس مش عندنا حق لا عندهم هم يأخذونه على حقيقة الله يرضى عليه هي راوذة خلاص لا وركن للأخبار لكن لكن الناس تكذب نفسها حتى تصدق نفسها في التكذيب هي لماذا ألقوه في السجن لإقناع من بأنه راوذة إمرأة العزيز بخلاف الشعب الشعب يقول إمرأة العزيز تروى لا لا لا, لا لا لا لا لا يصح عبد يعني قال إن, إن عزيز سبحان الرأة. الله يلا سمعنا <تصفيق> الحقيقة الكلاب إذا رأت غنيا حركت أذنابها وإذا رأت فقيرا كشرت أذنابها أن علما أن الفقير لا تريد يأكل معا حتى أنت راع فقير حتى الفقير سبحان الله وكل <تصفيق> نطوب الأرض يكرهه بإذن الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني بحيث أن بي مصدق صدق واحد جاي من من الجماعة عبرانيين من الشام وفي مصر أيام العز المصري و الحكم والدولة وسبحان الله ونكذب سعادة القصر لما صعدت لكن في حقيقه الامر المجتمعين بصدق يوسف ولما الملك تحقق خلاص وضحت ايه الصوره تمام لا لست فيها ولا غموض اتون به استغيث لنفسي أول ما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين امين فبعدين ممكن نرجع لقطه نرجع لقطه لما قال قال ما خطبكم اذرا وتنا يوسف عن يوسف عن م. نفسه اه قلنا هاشل لا وقالت امرأة العرض القرآن حافظ الحق ما ورد في كتب التفسير مثلا ماذا حدث بعد ذلك من الملك لهؤلاء هؤلاء يعني مثلا ماذا صنع لهم شيئا القرآن يركز أنا من القصة القرآنية جيد القرآن يركز على حقائق الأمور م. ويريد أن يبرز أن هؤلاء وهم صفوة الصفوة هم الصفوة المنتقاة التي يجب أن يقتدى بها تمام فيأتي لهم بالمؤمن وغير المؤمن ليثبت صدقه عشان بقول أضهر سبحان الله على بيظهر الصهروم فالملك يحقق القضية وخلاص احنا ميه... لا يهمني أنا, أنا... النسوه حبسهم او او في تعزير او في خانون فإن... كلام ناس هو واتصلصه وضعنا ما صنع شيء ح... يعني هو حتى بالب في بداية القصة مصنع. الملك ما سأل النسوه حينما سمع القضية لا لا لا. هو ما سأل ولا بناء على ضرائب سيدنا هو, هو, هو ناسه القضية أصلا الملك كناسه القضية لاس، ولكن نبي ذكره رب الأسباب لتجري الأسباب كما يريد رب الأرباب. آه، رب الأسباب يريد أن قضي يوسف يهيئ الإسلام. نعم، ها. ذلك ليعلم أن ليعلم أني, أني لم أخنه أخنه كلمة من كلمة سيد سيدنا يوسف. سيدنا أنا أمين إذا سيدنا يوسف. هو سيدنا ذلك ليعلم أدعى أن في أني لم أخونه بالغيب وأن الله رآه بسيدنا القائمين ثم يقول، شوف توضع توضع عجيب. لما اوبرئ نفسي انا انا مش انسان مش ملك بس ملك هذا كلام سيدنا يوسف ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي السوءه من ضمن اللي رحمهم ربنا وقال ما هم ما ما سبحان م. الله وقليل من عبادي الشكوك ما سبحان الله لا لا لا هذا الملك الملك استقبله قال اجعلني على برهه حديث شوف شوف على خزائن الارض اني حفيظ عليم لم يقل اني عالي. حفيظ نسيب ولم يقل اني جميل مليح لا إني مليح هو عليم <تصفيق> اذا وصف حفيظٌ حفيظٌ نسيب نعم. هو هكد. هو هو من, هو من هو سلالة سلاله سلاله الخليفه ما أفتح لهم أنه نبي ما نبيه نغيره سبحان الله يعني المسألة يعني هو أنا حفيظ عليم حفيظ أحفظ الأسرار أحفظ الأمور في مكانها عليم بخضية الاقتصاد لما قدم الحفيظ على عليم آه لم يقل عليم حفيظ العليم من غير حزب يضيع علمه وينفقه في الشر والحفيظ عندما يكون حفيظا قبل أن يتعلم فكأنه زكى نفسه قبل أن يكون عليما فالعلم ليس خيرا كله إلا إذا حوته إيه بوتقة الأخلاق صحيح؟ أه؟ والذي ولد إيه؟ ولذي رسولا منهم يعلم عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الأول غير متفكيه لازم, لازم يكون حفيف قبل العالم لازم يكون حفيف آه وإن جاءكم من ترضون دينه هو وخلقه هو لازم خلوقه وما مشبيت أبو دينه يصلي واصوب ولكن عدواني يصومها خاصة. أو يص لكن هذا ب لا خلاص. ربما لأن العلم كان منتشر آنذاك. هو العلم على مر التاريخ. يبقى مسألة الحفظ. مش أي واحد يكون حافظ. سالم بس هو علم يوسف يختلف عن يختلف عن علم الباقين. لأنه علم بما علمه الله. أه لأنه العلم ناعل لا لا لأن إحنا عندنا علم تلقيني وعلم تعليمي وعلم لدمني وعلم بقلم وعلم بغير قلم هذه أنواع العلوم علم تلقيني علم تلقيني ده علم أبو نعيم وعلم مم. آدم الأسماك وده لقب لا تطلق إبنك ألف باء معناه أولادنا ما يجي على الباب بس A B لكن هي ألف باء خلنا نمصّر <تصفيق> على ألف باء خلاص فقال يعني من باب الملح لتخفيف الحدة الرجل بخيل قاعد وجابوا الأ أولاد والخمسة قاعدين حاونوف وجابوا الدجاجة مشوية فلي يعني جزء منها منزوع. قال من هذا الشقي الذي تعاطف عقر. ناقص <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أزغ... صالح والله إن لم يظهر الجزء المأخوذ منها الآن لنضربه شهرين. فقال الولد الكبير يا أبانا لا تأخذنا بما فعل السفاقه منك <تصفيق> فده تعليم برسا هو مكين اه بس نعلم أولاد <تصفيق> والآيات يارب وال... و... و... و... و... و... بالقرآن وبمكانها يعلم سبحان الله الله يعيدنا وياكم من يا رب علم تلقيني في علم تعليمي انا اروح انا, أنا مدرس ومستاذ وعند اقدامه امد ايه اتعلم كما تعلم الصحابة على الحصير من رسول الله كان أعظم معلم وبعدين ورثة الأنبياء يحملون الراية من بعد لا. في علم لدن ذا علم الخبر معلمناهم اللدن علم أحد الصالحين يصلي خلف شيخه فيقرأ الشيخ في صلاة المغرب يهب لمن يشاء إناثا يهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة لا ده الإمام يقرأ المأموم يقول فخطر بذلك يهب لمن يشاء إناثا يعني يعطي الله من يشاء حسنات خبر مالك كده التبليل ويهب لمن يشاء الذكور يعني يعطي من يشاء أعمال أو يزوجهم من ذكران وناثا يعطي أعمال وحسنات ويجعل من يشاء عقيما لا أعمال ولا حسنات قال فلما فتلت من الصلاة اختفت شيخي إلي وقال أبا الحسن ما أجمل تسيرك لكتاب الله للصلاة هو يعلم ما, ب... ما بداخله هو أكبر هو هل هناك حرج على فرض على فردنا؟ لا ما هل هناك حرج لا لا يا علي لو زادك الرسول للماء في النعوض آه آه, آه. مرتين في في الرؤية عايز تعرف ليه؟ لأنه وضو القصة تعترف <تصفيق> <تصفيق> أنا اشتاق سيدنا علي لرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام حبيب وربيب وسبحان تربيته قال, قال فرأيته وبيده طبق رطب في المنام في المنام نروية برضو عشان برضو إيه؟ <تصفيق> <إيه>؟ سبحانة <تصفيق> سبحانة فأخذ واحدة سبت وضعها في فمي والثانية وضعت في فمي فاستيقظت من الرؤية وأنا أجد حالا وطرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبشر أمير المؤمنين عمر لأن الإنسان المسلم لما جميلة يبشر برسول <تصفيق> لم الله يبقى من الصالحات أو ال الباقيات الصالحات ترى الصالح أو لم يبقى من النبوة ترى الصالح <تصفيق> فاا قال وجدت الصلاة قد أقيمها قلت بعد الصلاة بعد الصلاة دخلت جارية معها طبق رطب ناولت عمر قالت أطعم كل وأطعم فأأخذ عمر واحدة فأضعها في ثم لأن عمر كان يقدر أهل البيت ونحن كلنا نقدر أهل البيت غالي ثم الثميع أضع في والله بعد السمي. إني أجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول به في الرؤيا طالبه زياده وعمر يوزع على الجارسين واحدة واحدة وانا انظر الى الطبق قال علي وزادك الرسول لذ الذات تموينك يا في الرؤية اثنين هتاخد اكتر <تصفيق> ليه في كان عمر سبحان الله هذا علم لدني ان كان في امم السابقة محدثون فان يكن في امتي فعمر الله, الله اكبر حبيب حبيب ثم علم بقلم لنا وعلم بالقلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان <تصفيق> من العرب اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم, يعلم. علم بالقلم الناس ومن غير قلم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أنواع العلوم إني حفيظ عاليم فانظر إلى واحد زي سيدنا يوسف أي نوع من العلوم ما شاء الله كلها اخي اكيد هذه الرؤى طبعا ما لا يكون عليم كده مجرد يعني انا اعرف سنابل القمح والرؤيا مش ممكن اوصلتهم مفسر مؤول رؤى لا فده المهم اكبر من هذا صح صح هل له لو... يجوز له ان يطلب اجعلني على فده أ... عندنا في الاسلام يجوز. عندنا في الاسلام لا يجوز من طلب في الاسلام ولايه لا يولا يعني واحد كده راح للحاكم او للرئيس او المدير وقال له اقول لك ايه انا عايز المدير المؤسسة م. ده لا يعين من طلب ولاية لا يؤلم فالإسلام كده الله. لكن في مصر في هذا الوقت من أفضل من نبي رسول كريم ابن كريم سلالة الخليل لا أحد وهو واثق من أن الله يوحي إليه حتى إن أراد أن يخطئ الوحي يسدده صحيح. فهو حفيظ وعليم بهذا المنطق لا. لكن نحن لا نطلب ولاية. كانت التشريع أنا مثلا مثلاً. آه ي يسمح بهذا. يسمح. آه نعم طب لما طلب خزائن الأرض تحديدا هذا؟ وأين ال الأمين على خزائن الأرض؟ الموظف الموجود أنا ذاك يعزل وهذا يولا مكانه. لا أم غير موجود. لا ن لا, لا, لا هو هو سوف تمر مصر بضائقة رهيبة وبمجاعة تريد رجلا حصيفاً عليما موصولاً لا يعني مش موصون ببد خبرة. ولا بوزارة الاقتصاد، بس ما وصل بالله، <تصفيق> ولم يأخذ بالله يوسف، ولنا أنا أنا أنا اللي على اللي على خزائن الأرض، يعبر بها، يعبر بمصر من الأزمة. هذه الأزمة الشديدة لأنها المجاعة لم تكن في هذا الوقت في مكان محدد وأنا انتشرت في, في في الشام وفي البلاد المحيطة بمصر، نعم. إذن هو يفهم ويأجى جيدا خزائن الأرض لماذا؟ لأن لأننا سوف نمر، سمع أول الرؤية. سوف تمر لمصر بموجة كبيرة كمجاعة. ولا بد لها من رجل كيوسف تجعلني على خزائن الأرض الملك ولا الملك أضع قرار بتعيده وماذا حدث ليوسف بعد ذلك أول ال... نأتي ل... ل... ل... للمنح المنح الحقيقي هو جلس مك... وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء الله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجرا المحسنين صالح غرس كل هذا الخير ولاجر الاخره خير بعد ده كله هتفكر ان هي قضيه دنيا اخذ اجره لا لا والباقي يا اصوالحات عند ربك ثوابا وخير املا آه. آه. اه يعني قضيه مش قضيه تماما في الدنيا اكرامتك يا عبدي لا الأكرام الحقيقي يوتا بأبأس أهل الأرض يوم القيامة يوم القيامه يو... اللي هو لم... لم يرى يعني يوم هنا بيقول يعني في اناس هكذا في ناس العاد وده ولد في بؤس وعاشت في بؤس ثم ولدت في بؤس. في في يعني يعني حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. كده الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. الله. حمد الله. حمد الله. حمد الله. حمد يقول وعي ذاتك وكذلك أنا في النعيم ومنذ أرضك الله أكبر أنا رب الله في النعيم الله الله منزلت منضط أمي ما شاء الله ما شاء عصابه الزهيمر الزهي الشرعي الله سبحان الله ليس كل الأسن ويؤتى بأنعم أهل الأرض ولم يتق الله فيغمس في النار غمسة فيخرج الفحمة المتقبة يقول له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قتل يقول يا رب وعزتك رجل انا في الشقاء منذ ان خلقتنا انا في البؤس والشقاء من ساعة تورد ناسي وكأن هذه الغطة تعيد الامور الى نصابها الصحيح انا يضع عليك الله لو عاش الفتى في في عمره الفا من الاعوام مالك امره متنعما فيها بكل لذيذة متنفذت فيها بنعمة عصره لا يعتريه السخب فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباده ما كان هذا أن يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره كل من أول ما أهلنا يتركون ويسيبونه وكأن رب العباد ينادي عبدي على الأعناق قد حمدوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك فلم يبق معك إلا أنا وأنا الحي الذي دا دابوك دا دا دا دا. الله الله. ما فيش إدى العبد الزليل والرب الجليل الله. العبد الضعيف والرب اللطيف خلص. فين أعمالك هم ثلاثة هم ثلاثة يا ابني واحد في البيت يتخلف واحد على حفة القبر واحد يدخل معايا. اللي في البيت المال لا أخذ معي بفتر الشكات ولا أرخام الحسابات ولا أسعار البورصة ولا لين اللي غرق ولا الدولار اللي عام لا في البيت أموالنا لذوي الميراث نجمعه وخلاص ولا الله واخر صبحانه والأهل من باب اللي يعني عشان الناس لا يعيبوا عليهم يوصلون لغاية حفظ القبر يقول للولد اللي بالبارب ده طب انزل مع ابوك الله يرحمه يقولك الله يرحمه يظل ايه العمل. العمل. العمل اللهم احسن اعمالنا يا رب يا رب كثير منا ينسى هذه الحقائق لا لا عباره احنا الصف الصف لا بد لا بد من هذه في في صفوه صفوه ما ينسون هذه الحقائق لا امامهم امامهم ما يا ابا الله مم. واحد انا نظر الصحابه تقول والله اني لأشم اشم الجنة خلف احد واحد يا اخي فاهم ريحه الجنة اعمل ايه يذهبوا قليل ما خلاص قالوا يا رسول الله ان اكلت هذه التمرات الثلاث ودخل مقاتلا صابرا محتسبا فقتل أدخل الجنة أو ما يرد الله يرد عليه. عمار. قال بلا يا عومر. نعم. هالإذن إن الحياة طويلة. يا وألقى بالثمرات ودخل في المعاداة. لا لا أنا مش يعني أنا قلت أدخل؟ يا الله. الله. لا الله. والعلق قصة سعيد من زيد وأسمع كده ندخل بعيد لكن يعني إن إن مرة إن شاء الله. نذكرها حتى لا يغضب منا ثنا مشاهدون؟ هي رقائق رقائق فرطلو. لازم القلب يرقق في رمضان. وفي غرفة ما تخيدنا يوسف على الأخير الله يبدأ عليه ما ما, ما هي سلسلة صفوة صح. ما هدول كانوا هؤلاء بامثال في يوسف كانوا القدوة لهم صح لكن احنا قدواتنا من ها؟ يعني أبناؤنا أبعدها في الحمد صح. لله إن كان إن كان هؤلاء فظننا خيرا إن شاء الله إن صاروا هؤلاء هم قدوتنا رب الله سبحانه والله بقى الأمة إن شاء الله يرجى منها الخير كله عدم تدريس الصحابة والصف ولا في المدارس فيه غزو فكري كبير في غزو فكري فيه العادة. جحود وعقوق هو العقوق اللي أبويا ولا عقوقها سبحان الله هو أنا إن مدرس ده ده كل واحد هنا شايف جدك الباشا ده ده كان مقاعد مع المالك هو أنا شوق الله عم يصلي ولا لا يصلي لمسألة أخرى لكن لما يقوله والله ده جدي كان منحفظة كتاب الله ده أمي كانت من قانتات العابدات هذا هو الفخرة فقبل هؤلاء أجدادنا الحقيقيون، ها؟ صحيح. أه قصرت. سعيد بن زايد. سعيد بن زايد هذا زوج فاطمة بنت الخطاب. هو من العشر المبشرين، ها؟ هو من العشر المبشرين بالجنة. مم. وكان السبب في في في عمر، مم. يعني؟ يعني كان من أحد الأسباب والرافض، ال ال إيمان له ورافض، المهم سعيد بن زايد إجازة كانت في المعركة. وظل أياما ثلاثة لا ينام لا ليلا ولا نهار يقاتل ويحرس ويقاتل ويحرس ويصلي يقاتل ويحر ويصلي فأقسم عليه أخوه أن ينام داخل الخيمة قال له أقسمت عليك لا ترامن نعم فسمع سعيدا يتكلم وهنا قالت يعني يا عبد من التعب والله داخل من التعب يخرفه يخرفه يخرفه. يخرفه. يخرفه يقول يخرف ويخرف قال قال والله لا أريد أن أعود والله لا اريد ان أعود والله سعيد سعيد سعيد خاف عليه هذه برضه رؤية ان الله سبحانه إيه أنا الله يا سبحان الله <تصفيق> انك شفت أنا الله, الله, الله المشاهدين ف... فسبحان الله ف... قال تيسعك الله عني ان نقول خيرا من أين الخير أهلا. كيف قال له أنا نمت فرأيت أن القيامة قد قامت ومناد من تحت العرش يقول لقد رضي الله عن سعيد بن زيد رأى, رأى هو أكبر في ما شاء الله هو مبشر هو من عشرة فسعيد ما. بن زيد حبيب من أخبار الرحمن هذا قال الرسول عليه عنه فسعيد بن زيد أبنائنا لا يعرفون عنه ولا قافل ولا قادمهم فسعيد بن زيد قد رضي الله عن سعيد بن زيد وإذا بملائكة اثنان من الملائكة معهم ثلاثه افرس مطحمه ثلاث خيول فيهم فرس فارغ فملك هذا ولا؟ اركب هذا يا سعيد الى منزلك الذي اعده الله لك في الجنه يوم على باب الجنه اهبطوني نزلت ملك مش ربنا بيقول الجنه طوبى لكن ننزل الملوك صحيح الف دخلت فرائيت نشوه الاقمار ليله التمام أنتن الحور العين التي أخبرنا الله عن كنة القرآن ما هو شغال في القرآن وردو ما القرآن لم يذهب ببعيدنا عنه هو حياته في القرآن صحيح قلنا لا نحن خدم من خدمهن كل ما يشي لي أجمل أنتن الحور العين قلنا لا نحن الخدم إلى أن رأيت واحدة كالشمس تشع عن من حولها نورا قلت من أنت قالت أنا العيناء المرضية في الرؤية قال مرحبا بك يا عيناء يا مرضيه والله لا اعود, أن أعود هو سمع أخوه كلمه هذه العيناء المرضية العيناء المرضيه تنور العيناء وسبحان الله انا العيناء المرضيه انا زوجتك في الجنة لما ده زوجتي تسلم مصافح احنا في الدنيا في الدنيا سبحان قالت يا سعيد إنك ما تزال في الدنيا إنك ما تزال في الدنيا سبحان الله فأرجعت لذي قالت ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث م. ثلاث ماذا ثلاث ثلاث ثلاث ما ما سنت ما حدث وأنت ودمي يا سعيد اصحى يا سعيد الله يسلمك يعني, يعني هذا سبحان الله يعني مع فرق ال السوائل الصارم يقول لك ك كلدغة ال العاشق المهجور تتصيبه عندما عندما فاز الطيف نعم وشافوا غدا ورجعت المعضة لسعيت وخبرته صح صح نفيق ف... المهم فقلت والله لا أريد أن أعود والله لا أريد أن أعود انت صحيح الله يسامح سامحك الله راقب اخوه يوم في الثاني الثالث يوم كان الخميس سعيد صائم في المعركة بعد الثلا قبل المغرب بنحظات قرص الشمس أوشك وسهم غرب يأتي يا يقع على الأرض يجري عليه أين الإفطار يا سعيد قال بإذن الله في الجنة مرحبا بك يا عيناؤه يا مرضي رأيه يا الله لأن لأن حنظلة غسيل الملائكة فالصحابة لما غسلوا له مبتل مبتل ما هو مفيق في الصحراء هو ختئل مع مع في الصحراء في أرض الله وأكمله مغسيل الملائكة فالرسول صلى الله عليه وسلم عجبا يا رسول الله وإيه رائحة النسك مبتل برائحة النسك ما هذا يا رسول الله هذا حنظلة كان فقير والرسول زواجه في ذلك العرس لما نادى المنادي خرج ونسي أن يغتسل فارغس حتى وقف الرسول على أطراف أختان وهو يصلي عليه قال سمعت الحور العين والملائكة كما وجدت في الأرض موضع لقدمه شوف الصف جميل الزهاء الله جدا تبدأ <تصفيق> تستمر رحلتنا بإذن الله. <تصفيق> بإذن الله نعود إلى سيدنا طلب الله. سيدنا يوسف خزائن الأرض هنا قال خزائن الأرض لم يكن خزائن مصر هي... مصر كانت... تمثل الآن الأرض لأن ليست هناك خزائن يعني... إلا في مصر سبحان, في كان لها سبحان الله المجاعة فيها دور النجارة سبحان الله الكريم يعني يعني لي... ليست أنا أنا لا أحب العصبية لكن لكن حقيقة الأمر أراد اللي... الله لها الخير المصريون دينهم فطري فطرتهم مع الدين يعني كانت أوروبا حق يعني يعني في في ظلام هاد عن عن عن عن جحور يأونا إليها وكان المصري مصر يبحث عن التوحيد بين بين الرسالة والرسالة صحيح. صحيح. صحيح وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. في الأرض التمكين هنا الله أكبر كلمة مكن مكن, مكن. زي ما ربنا هيمكن المؤمنين كيف آه. لهذا هذا سألت التمكين أن يكون له الكلمة العليا هذا هو التمكين الله. اه اه يا يمشي فيحترم يقول فيسمع له يعني احنا اخر الناس من ده سبحان الله يا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى التمكين هو ان يكون الانسان في الارض يعني ممكنا اذا اذا اذا قال سمع وان امر يعني الناس تبعت امره وانها الناس ان توقفوا هذا هو التمكين التمكين هنا عن طريق الله ليس عن طريق مراأة العزيز ولذلك لا يستطيع أحد أن ينسعه <مم> يعني هو لم لم, لم يصاحب مراأة العزيز مثلا لكي يصل إلى التالي لا لا ولكن هذا, هذا, هذا مقعد كذب أما الذي يمكنه الله فهو في مقعد الصدق إذا ما يصنع الآن ربما يكون عكس ما صنعه سيدنا يوصف. الناس يظنون أن الناس يستطيعون يستطيع الواحد أن يمكن عن طريق فلان وفلان، لكن يفرخ باب الله أحد الصالحين ملك وناس يعتقدون بأنهم ممكن عن طريق فلان. ما هذا؟ ربنا ربنا هداه الله. هذا هذا هذه أنا أقدحه في رجونته مش في دينه فقط. <تصفيق> <تصفيق> يعني نريد أن نطمئن. أشاد المشبع أن من هو في معية الله يمكنه الله له. حتى وإن كان تمكين غير ظاهري، بس يمكن الغضة من الداخل من الداخل. يعني ما كان الرضا من الداخل أحد الصالحين جو الضيوف أتوا إليه فهو محرج أن أنه الناس يزوروا على سبيل أحد أولياء الصالحين فعنده حياء من الله رودي يا رب أنت تعلم أنهم يقصدونك ولكنهم وجدوني عندك شو شوف كهذا الله أكثر أنت تعلم أنهم يقصدون يا رب, رب الناس تظن أن الناس المشركين والذين يعني فيها لا لا لا بس وجدوني أنا عندك والله جميل. حتى قال احدهم او وجدناه عندك اه شفت صح شفت صح, إزاي شفت, صح. إزاي شفت ازاي في إيه في لما لما تروح لصالح هتجيب نفسك في الله سبحانه وتعالى في الله راح اسال سؤال عجيب من الأسبوع يقول في حد من الناس ده ينفع في حاجة من أمور الدنيا يسدك <تصفيق> الناس ما <أتغلق>. عرفت <تصفيق> اجاوب والله ممكنك ان تجيب الاجابه عسى ما على صفوه شادينا الكلام مفتي عيننا مرحبا بحضرتك مرة أخرى، ومعنا مرحبا ضيفنا الكريم الدالي الثاني الكبير، فضلت الشيخ والسيد الدكتور عمر عبد عبدالكريم، مرحبا بحضرتك. والله الملك خزائن الأرض، وحدث ما حدث من مجاعة. والله هو. تحقق تأويل سيدنا يوسف لرؤية الملك. لا إحنا لسه لا لا لما يحدث بحر. لم يحدث. لما يحدث. لم يحدث طيب. طيب. الرخاء, الرخاء موجود في مصر، وتأتي الوفود ونفاجة. وجاء إخوة يوسف من الوفود الأفوص القادمة. مم. وجاء إخوة يوسف فعرفهم، وهم له من كرو ما يعرفون؟ ليه؟ طرقوه صغيرا دينو دين واحد. وهو العزيز. دمر اثنين. والثالث الاتي. تاج تاج كرس الم المملكة. الوزار دخل عن طريق هيلمان وحراس ولاه. طب مش, مش ممكن طب و بعدين ما حاطين في دون يقينا. خلاص يوسف خلاص ودانتهم سماه. ماذا ما ذكروا متى لا, لا, لا ولما ذكروا ذكروا بالسوق في وجوده لما نجد نشوف يعني لهم قبل يعني يقول لك استغفر ده استغفر ده يوسف وفي هؤلاء, إسرائيل. هؤلاء إسرائيل. آه آه آه آه آه. أجداد اسرائيل هم هنا اسرائيل واحد هم ابناء إسرائيل ما اسرائيل واخلاق بني اسرائيل بداياتهم من يخت يخت صلوا قال وجاء اخوه يوسف فعرفهم وهم لهم مترو فتران بالنبل وبالعدن النبل واحد يعني بمعلمه الله سبحانه ولما جهزهم بجهازهم اعطاهم أعطاهم ال... العصايا قالوا ائتوني بأخر لكم من أبيكم في روايتين ايه اللي عرف الرجل للعزيزة عن نصر اول راقم ان احنا لدينا اخ من, من ابينا اخ مش شقيقي يعني جميل ان هم يفكروا ده, ده رأي مم. الرأي الثاني ان هم جايبين اثنى عشرة بعيرا وهم عشرة فكان يوسف يعطي كل بعير وثق يعني حمل حمل بعير يكفيه البعير ويصعد الثمن ويعطي الحمل أو ما جاء بعير وأنا به زي العبوة هكذا العبوه العبوه كده مم. ده مثلا لو تموين 100 كيلو مثلا او 200 كيلو خلاص ياخد ال 200 تمام هتقول الجمالين دول كم منهم ده والله ده الجمل بتاع أخرنا عزيز واسيل بدا قبيه وما يقدر يفارق ودول عطاي ايوه على بنيمين طب والثاني ده اخرنا كان هلك في الصحراء ياخذونها له أيضاً. عندنا ود لا. يستفيدوا من. لا حوله. إسرائيلي. أخلاق بني إسرائيل. لا حوله ولا قوة. أخلاق بني إسرائيل. يعني يعني ودك أنا بفك يفكرون هيعبوا هواء من مدينة القدس في زجاجات عشان يبيعوا الهواء المقدس في العالم. يعني يستفيدنا هواء استح يستعمرننا ويأخذنا المغرض ويزلنا ويقتل أبنائنا ويروع نسائنا وووياخذ ترواتنا وووبيح حوانة. لا إله إلا الله يستفيد بأي شيء <تصفيق> هيكة الزكرة بتعديل طالح الله يوسف مش قتلوه و أضعوه و... و... و أخرنا كان هلك في الصحراء فلا <تصفيق> اقتوني بأخر لكم من أبيكم ألا ترون أنا أنا أوفر كيل وأنا خير المنفدين أنا مش, أ... مش وفيتكم مكيال وأعطيتكم سبحان الله فاروق سنراود عنه أباه حكيمة جديدة نحن من قبل روادنا روادنا خول كبير نحن الذين رتبنا نجاح نتشا ونجاح كارلا ماركس ونجاح دارون ايه يا احنا ده مش قضية لا. انت بتتكلم عن بني اسرائيل سبحان الله والله سهلة. سهلا نراود عن السلام احنا اللي نشرنا الفوضى في العالم انا شهرة تاني راودنا عنه يوسف من قبل واخدنا منه وغضا هنجيبه اذا كان فيها ما كسب قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون تأكيد. وقال وقال لفتانهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. يعني ما هو جايبينهم بضاعة من الشاب. بيعطوها ويأخذوا من بيها القمح والذرة المحاصيل اللي بتطلع الأكل والشوف. مبادلة مبادلة. فرجعوهم كمان البضاعة بتاعتهم. يعطواها مع الإيه؟ مع العطاء. مع العطاء يبدو أكياس مغلفة ويبدو مصدر ما في هذا الوقت واضحة ولا يمكن يعرف. هو عايز تاني، تانا أصبان الإسرائيلي يسيبوا لعابهم للمال وهم اللي صنعوا القمر والمصر. ما أفهم لما يضع بضاعتهم في رحالة رجعها لهم يعرفوا ان احنا أكرم مياهم ومي يجأل الله الله يقول طب تعالوا ما ايه كمان ده بيكرم العاشرة وما لو ناخد الحالي عشر هنجيب أوه. كيلة زيادة أوه. أوه. وما دفعناش شيء نفهمهم تماما ما هم منهم ما صح أه. أه. اه جعلوا بضاعتهم في حالهم أه. أه. أه. لعلهم يعرفونها اذا رجعوا اذا انقلبوا رجعوا الى ال اليهم لعلهم يرجعون هو دي. عايز يرجع وانا هذا قالوا بضاع يا ابانا ما ما نبقى. نبقى. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتس عشان ايه نجيب كيله زياده ها وان له لحافظ هو أ أ أقوم طبعاً ليست اسمه نكتل لا لا لا هذا فعل هذا فعل هذا فعل, هدا فعل, <تصفيق> فعل. لا لا. في شجب الطلب إذا إذا طلبت طيب المهم فو لما آه فهو لما أول ما سمع وإن له لحفظه الله بنفس الجومة نفس الجومة تعثيوس أرسل, أرسل معنا غدا يرجع وينه وين له لحبنا أرسل معنا أخانا نكتل وإن الله لحفظه قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على, أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين هذا هذا شعار المؤمن فالله خير الحافظ لكن أعطاهم بن يمين, أعطاهم بن يمين لأنه هو سبحان الله دوله حجه فتحوا الامتعه قالوا يا عباد أنا يا عبانا ما نبغى تفكر ان احنا عايزين بدمين ولا اه ده الكريم اللي هناك ده أعطانا أعطانا اعطانا ورجع لنا البضاعه وبعدين يعني كمان هنجيب قايد زيادة وانا ميرو اهلنا انا ونزات كيلا بعير طريق التزويق بين اللي هتزويق المساله انا عايز زين الربا اظن انا الربا, الربا يجينا في موظف البنك محترم كده يا استاذ محمد الله انت ازاي تعيش في البيت بالإيجار ده لا البنك يا راجل ده ضمان إيه السياره التعبانه اللي عندك بيه يا راجل خد سيارة 2009 ما تبارك انت بقى بسيط جدا بس. يا ويلك لو انت دخلت في وجيت ما مهتدبت الدين هذا فعل اليهود كانوا قادوا لأبينا هيا بك ضبط لردات سليل ونميره أهلانا ونحفضه أخلاه ونزداده كده بعيط ونزداده كده بعيط هذا عربي ابن منطقي خمسة أشخاص، وأربعة هذه أخلاقياتهم، هذه أخلاق بن إسرائيل، نتبعهم كده. سبحان الله. لكن بوجه من نقرأ صوف البقر أو حفظ القرآن، لما نشوف أي حركة من إسرائيل يفهمها. ليست بجديدة. ويمدون أنفسهم قلي علما لم يقرأ كتاب الله أو البعيد عن كتاب الله سبحان الله يا راعي. طبعاً. هذا سيد. قال لن أرسله معكم. حتى تؤتوني موثقا من الله. ما تعطوني بي. عهد ومساق وعقد وقسم. على أن تعودوا به. الا ان إلا أن يحاط بكم. وكأنه الغيب هو أيضاً هو في يعقوب هو يعني. معلم هو معلم هو معلم الناس. تراه الله. فاهم أن هذا يوسف. أو قالت أن العجد يروح يوسف. بد بد بدأ اشتد يفزت السماء، بدأ تنسم هي. كان كا كان خلاص يعني. لا لأ لا. لا لا لا لا لا, لا لا لا لا لا. لا لا لا لا ف. لا. قال listening. لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من, من الله بتؤتونني به، إلا أن يحافبك أتموتوا. لا يحافبك أن ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت فلما أتوا موثقهم قالوا الله على ما نقول وكل إيش قالوا هو قال هم ما قالوا ما يعرفوا يقول هم أتوا الموثق هو أتوا ما أخطأ أخسب؟ آه أخسبو بس كانوا صادقين المرد هم يرجعوا بس ما زبطوا ضعهم برضه لأن ميت مش صادق الأرض <تصفيق> <ليه تصفيق> نفس <تصفيق> القضية هو صدق أوه هو أو صدق فاطم معنا ولكن قال <تصفيق> ولي... وليس وراء الله للمرء ماذا انا حصل على أخده أخده في نفسي كريباته وليس وراء الله للمرء للمرء. لكن مع سيدنا موسى معذره <تصفيق> المغادر الصالح قال هو القران ما قال من الذي قال قال ايام الاجرين قضيت فالعضوان <تصفيق> علي والله على ما نقول وكيد كلمه سيدنا يوسف ان كلمه رجل الصالح اما هما لا لا الله على ما نقول واكيد ده حما والد البنت وموسى معه الاثنين. الاثنين. هنا فلنأخذ أحو... بس طبهم ما قالوا. ما مش بدنا نأخذ تاعه؟ إحنا انت... حسينا نأخذ عشان نجيب تاعه وأخونا داعش إنه مات ببببب. ب... ب... ب... ب... بس موضوع تجارة الاقتصاد. لا يهم أخوه يعود لا يعود. مؤمن دوه هو ما... وهو الرسول يجيبه من عيده بين قرى المدينة. فقال لهم حكم حكم فيهم سيدنا سعد بن عاد كل واحد يأخذ إيه حملة بعيش. فواحد منهم من متوسطي أغنيائهم البعير مليء بسبب الذهب من متوسطي أغنيائهم. آه. ما شاء الله. فعمر واقف إن عمر بيتميز هاي بيوداه هيروح يصنع يروح يوصل نعوذ عند الملة استخدم بالضيم. فا فرق الرجل على الحمل اليهودي قال ابن الخطاب بهذا بهذا سوف نسود الأرض كلها بالذهب يا لطيف. الله، وذلك اللي ما درس إيه لا بن النظير وبن قريظة وبن قينقاع وما درس خيبر ما درس عن اليهود شيء ما درس عن الصيد، عندنا الجهل التام المسألة ليست مسألة سياسة واستراتيجية ومفاوضات <تصفيق> معدة <تصفيق> مستديرة لا ولا شيء. هابي سيد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد قشة الحسد، ودخلوا من أبواب المتفرقة. وما أغني عنكم من الله. الله, الشيء. الله. إن الحكم إدلا لله. أولاً في رأي يقول أن الحسد. أولاً أحد عشرة شاباً فتياً وكلهم كان عليهم يسحح جمال كلهم. آه, آه آه. في التاريخ يقولوا معروفة. وعند دخولهم من باب واحد في وقت كان مصر متخوفة من من الأجانب أو من الناس أغرب وفي كان مصر به أربعة أبواب في هذا الوقت بوابات تدخل الناس منها. لا لا يدخلوا من الصرافوا كل واحد ايه؟ كل ثلاثة على باب لكن الاثنى عشرة شيء مريب شيء مرعب فقد يكون خاف عليهم ايه؟ العين هذا امر وارد وارد وارد جاءوا برجل معين يعني؟ يعني, يعني, يعني والعزب ليصيب بالعين يا لطيف فوقف جنب قطيع من البقر فاعجبه شخب لبن احداها وبيحلبوا من البرع في صوت فدخل إلى القطيع. قال أيتهن هذه مين الانهف يوم اللي كانت أي يوم طفل. اللي كانت بتحلق فعموا عليه الشور على الجنبة فسقطت البقرة يا لطيف بناظغت عين ومن شر حاسد رضي الله عن ابن الأحنف صحاب الجليل ده قد يرتسل فواحد من أصحاب العيون هذه كتفيه من وراء السكر قال عجبا جلد أبيض ولا جلد عذراء رجلا مستعد للغزو مع رسول الله فحملوه مريضا إلى البيت يا ربي تسلم يا رب فالرسول سأل عنه سأل ابن أحفر رضي الله عنه هذا رسول الله حدث حكول الحكاي قال لا يقتل أحدكم أخاه ألا كبر قبل ان يقول أول ما شاء الله لا بارك بارك يعني تبارك الله, أ -أ -أ -أ -أ -أ الله تبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله لولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ما تشوف شيء جميل الحل يا رسا قالوا توضا له من الحاسد الحاسد يروح يتوضا وناخد ماء الوضوء او الاغتساف ويمس بقى ايه جلد المحسود مكان العين مكان ال... تمام مم. يعني الواجه هو سبحان الله قال فلما وضع الماء قامت كأن لم يكن مجي شيء الذي يحسد لا وهو يقول هو... احسد هو... ونحسدك لي يا سبحان الله مم. على ايه لما لما انتشر الدين لما انتشر او ان نفهم حقيقة الدين لما نعم ربنا يبارك حديثك حلو جميل ربنا يبارك فيك الوقت من تحتنا ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله, الله مباركة فيه الله ونشكر الحقيقة رد الفعل الجميل مبارفك. من الكبار والصغار في جميع أنحاء العالم الذي المحرص سواء على الموقع عندي او الاتصالات او المقابلات على تقبلهم هذا البرنامج عسى الله ان يرزقني ويقيد اخلاصي يا رب يا, يا ربنا. الله يعني هذا ما يعني لم يشكر الله من لم يشكرنا جزاهم الله خيرا وهذا من احسان ظنهم ليس لحسن بضاعتنا بضاعه بضاعه مجده ربنا يرضى وهم أمامنا لا تكون ساعة إجابة. إن شاء الله. يعني إدوا لنا اللهم صل وسلم الله. وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الله. اللهم لا تتركنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عصيرا إلا سرته، ولا تربا إلا أهلته، ولا حمما إلا فرائته، ولا دينا إلا خطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمتك ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. هيا اللهم لبناتنا أزواج. والأبناء زوجات صارخات وطلب عمو سمعاتنا وبيوتنا شياطين الانس والجن اجعل هذا البلد أمنا المطمئن وسائر بلاد المسلمين وحث البناء المسلمين في العراق وحث البناء المسلمين في فلسطين واجعل الجميع على قلب رجل واحد وصل عنهم كل ما كروه وانصر الإسلام وعز المسلمين واجعل خير أعمالنا خواتنا وخير أيامنا أما النقاء اجعلنا يا ربنا من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من العصياء المحرمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم يا رب تسلم كثيرا شكرا جزيلا بارك فيكم سادنا الكرام أشكر وأشكر بسمكم ضيفي الكريم الكبير الشيخ الدكتور الكافي وحتى لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى غدا قبل هذا الموعد بساعة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون